بسم الله الرحمن الرحيم. موقع في عيدان. الأستاذ عبد الفتاح. دابي دابي دابي ضاع مكاله الاثناء. يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من, من, من, من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهذب الله فلا مضل له ومن يضلل فلا نتجلله وليا مشردا. نزلنا مع فصل إصلاح القلب. بالحقيقة أنا أول درس في في إصلاح القلوب اللي كان يظهر هذا الكلام كنا بنقول القلب ده يعني حساس جدا جدا جدا خافض عليه على قد ما تقبل اليوماء يقول لك القلب بمنزلة الملك الذي له جنود القلب ده ملك وعنده جنود الجنود بتاعت القلب إيه؟ مفيش ملك إلا وله جنود فما جنود قلبك العينين حوات لسان عايز تعرف قلبك عامل ازاي انظر للجنود مش بيقولك ان الملك اذا صلح صرعية واذا فسد فسد صرعية طب انظر الى قلبك وانت تعرف بقية جوارحك وبص على بقية جوارحك الملك عامل ازاي بقية الجوارح وبقية الجنود حتنطبع بمطبعات الملك عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا ان في الجسد مضغى اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ويعلمنا ربنا صبارت رتعالى ان الأعمى مش أعمى العين لا احنا عارفين من الأعمى أعمى العين لكن القرآن يقول لأ الحقيقة ديا لها حقيقة أخرى أهم منها الأعمى مش أعمى العين الأعمى أعمى القلب يقول الله صبارت رتعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. اللي بيعمى هو قلبك فانظر يا طرى النسل اللي جاي هنا ونسل اصدح برك يعني مبصرة القلب مبصرة البصيرة ولا أصابها العمى ولذلك أنا مع القلوب هي محل نظر الله عز وجل أنا بقول الكلام ده عشان كل واحد يرجع يهتم بقلبه تاني إحنا مش بنجي بس من فاطلة مرة توكل مرة الإخلاص مرة التوبة الفكرة كلها أن يطلع. القلب ده اللي بين ضروعك لازم يطلح القلب ده لازم تبذل كل ما تملك أن القلب ده usein he usein he 구� ولا يحيي القلب إلا بمعرفة الله عليه عز وجل والقرب من الله عز وجل القلوب إخوانا هي محل نظر القلوب محل نظر الله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا ينظر الى صوركم وإجتانكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم إخوان الناس محل نظرها البدلة اللي انت لبستها او العربيه الأي départ CAD او تفسيح او جمال العينين ده محل نظر الناس لكن محل نظر الله قلبك عامل ايه فاحضر بالله عليك احضر ان يبقى الناس كل نظر الناس اليك على اشياء انت بتجملها لكن موضع نظر الله اليك كل سخف وكل خفط و... بقى يبقى نظر الناس لحاجات جيدة ونظر الله الى كل خبيث بقى تبقى بتزين كل حاجة بياراها الناس وتشوّف كل شيء يا راه الله عز وجل انظر إلى قلبك فإن محل نظر الله إليك هو هذا القلب عشان كده تم هذا هذه السلسلة المحظة على القلب القلب اللي احنا بنقول ليه سمّي قلب لأنه هو شديد التقلب إننا سمّي القلب قلبا لأنه شديد التقلب لغاية أن نبينا صلى الله عليه وسلم المعصوم من دعاء الشهير الكثير الذي كان يردده مرات عديدة يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك المعصوم بيرع بهذا الدعاء شوف النبي النبي خيف على قلبي الحياة انت المتفكر كان ممكن الدعاء يقولك قولوا انتم ايه انت تقولوا كده قولوا يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك احنا مشتاقين كده بحث لكن حتى النبي محتاج كده تخيل؟ أنا بقول الكلام ده ليه بقول الكلام دا الناس بقالها عشرين سنة غفلة عن قلوبها عمال يدور ازاي بينظر في النجاية كل يوم عشر, عشر مرات ازاي يبقى الوجه ده جميل وعمظه ما قعد ينظر الى القلب دا ازاي يبقى القلب دا جميل ازاي القلب دا يبقى سليم زي سيدنا إبراهيم كده جاء ربه بقلب سليم سليم من ايه نقل؟ مفيش فيه قدران ما فيش في خبائث، ما فيش في غل على واحد على جنبه، ما فيش في ضعيفة لواحد، ما فيش في حقد، ما فيش في حسد، ما فيش في حب شهوه ملكاب أنها عشر سنين والله خمستاشر سنة نقي سليم إذ جاء ربه بقلب سليم عموماً دي كانت مقدمة لازم تتقال على أهمية إنك تاخد بالك من قلبك وأهمية إن الأخت اللي موجودة تاخد بالها من قلبها وإذا ده محل اهتمامي قبل الوجه وقبل الشعر. وقبل الزينة قلبي عمل ايه المهربة القلب عمل ايه عشان كده تجد ان واحد سيدنا سلمان لتاريخي يجيب اخوه ابو الضرباء كان النبي مقاكي بينهم ويجيبوا يقولوا اجلس بنا نؤمن ساعة تعالوا نرعب مع بعض ساعة مرتل ربنا فقالنا القلب اكثر تقلبا من القدر في غليانه ده ميلي يقول كده فلمان لتاريخ بيقول القلوب بتتقلب أكثر من ال... الإناء اللي فيه مية بتغلي وعمال المية بتتقلب جواه أهو القلب بيتقلب أكثر من كده اجلت بنا من ساعة إزالي نحافظ على القلب ده ألا يتقلب أعداتي منين مع بعضهم أعدات مثل هذا المسجد تيجي تقبر الدرس ده, ده. تقرض مع أخي دي بتقرض القرآن وتبطور الله طوال الله تعالى حظوا على قلبكو يا صنع طيب درس النهاردة عنوانه محبة الله عز وجل جزء من إصلاح القلب وجزء مما يهدم به لإصلاح القلب إنما أخيانا عبت أفكر إزاي نتناول محبة الله عز وجل فلقيت إن كل الكلام اللي قلت في الكتب ووا ووا لقيت كل الكلام بيتكلم إزاي الناس حبوا ربنا وإزاي العباد حبوا ربنا مئات الكتب ومئات الأشبطة تتمعن عن حب العبيد لله عز وجل. ناس يشهدوا في سبيل حب الله عز وجل. ناس ضخوا في سبيل حب الله عز وجل. ناس برل في سدير حب الله عز وجل. كل الكلام ازاي احنا نحب ربنا؟ لكن الحياة خلت إن دلت ديت مع المغزيين. المغزى والمغزجية. المغزجية تكون هو دعمنا. إزاي الناس حبوا ربنا؟ لكن لقيتني في دلذ فعل المغزى أولئي الأول اللي تكلموا فيه ولقيت أنه هو ده الأنسب اللي نبدأ ديه المحبة إزاي ربنا بيشدنا كل الكتب اتكلمت عن محبة العبيد لله لكن محدش اتكلم على حب الله لعباده أو قليل ولقيت أن ده وفينا كله حيبقى عن المعنى ده كيف يحب الله عبده وإيه على الحب ده ونماذج الناس اللي ربنا حبهم وحبهم قد ايه ولعاني ابتتسألني طب ايه هدف الدول في ده مكسايا ان احنا نعرف قد ايه لازم نحب ربنا لا انتو هتفاجئ اخوانا بكمية من الايات والحديث ونماذج على قد ايه ربنا بيشب ايه ده ده طب ايه هدف الدول انت ليه علي تركز على النقطة دي ما كان كساس اللي ما ربنا وحنسمع الكلام ده ربنا اللي بيقول يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يا الله نفذوا انتم لكن لا انا الحقيقة حاجة جدا من ان احنا نبدأ كل درس النهاردة ازاي ربنا بيحب عباده ايه الفايدات ليه؟ عشان حاجة أسية كنت ناس كتير من شبابنا ورجالنا ونساءنا اتعودوا معلاقتهم بربنا عباده هو امرني كده خلاص هنعمل ايه؟ هنفذي ها نعمل ايه مصلي الخبض الخمسة يلا يا عم نتوارطة ومصلي بيعتبرها تكليف وبيعمل العبادة بروتينية روتين وقت بيصليت يسجد روتين بيأدي روتين وأحيانا يوجد يقول أو ترد تقول ليه يا رب رفت أمر فيك كده أهلخ مفترضة نفذ وأنا عاصر على نفسي لمونة لكن هنعمل ليه هننفذ حاضر يا رب حنفذ الحجاب أمنا لله حاضر يا رب مش هنعمل كده يا ربنا هنعمل ايه بس بدل ما نخش النار اللهجه دي سببها ان انت مش فاهم معنى الدرس اللي هنقوله النهارده ده انا هاقول الدرس اقول لك انظر كيف يحب الله عباده عشان انقل من واحد بيعبده ربنا بدون تنيه حركات بالمؤدب او حاجات ثقيله على قلبك لعبادة بتؤدب حب يا قد كده ممكن يا رب تكون بتحبني على ضعفي وعلى اخفائي طيب إذا كان يا رب هذا حبك لعبدك المسكين يبقى العبد يحبك قد إيه الحياة ده هو ده درس مهاردة عايز أخرج منه بنقول يا إحنا مكتوبين من مكتوبك مكتوبين من عبادتنا بقى يا رب تحبونا كل هذا الحب وتعطينا كل هذا العطاء وإحنا بنديك العطاء القليل ده لا والله أنا منكث لما شفت قد إيه ربنا ممكن يحب عبده أنا عايز أبقى العبد ده اللي ربنا يحبني يا رب اللي تؤمر دي هعمله ونالي الحب ده ده الحقيقة هدف دلت النهاردة وعنوان دلت النهاردة ودي مقدمته تعالوا نبدأ اسمع أول ما نبدأ نبدأ بالآية دي ينب الحقيقة زي ما بقول كان ممكن ربنا يؤمرنا ويقول لنا أنا بأمركوا من انتوا تشبوني وكنا همصيعة لازم نصيعة لكن بص الآية لك إيه فسوف يأتي الله بقوم يحبوه ويحبونا قدم ايه على ايه قدم حبه لاباده على حب عباده لاباده شوف وكأن الله تبارك وتعالى يعلمنا ان هناك علاقة جميلة جدا يا جماعة الموضوع مش موضوع لازم تصلي خمس سرات ولازم تعملوا كذا الموضوع موضوع محبة الموضوع ان بيننا وبين الله الخالق علاقة جميلة اتفها الحب وأسفنا الحب يبدأ من الله عز وجل وهو الغني عنا ثم توتمنا هذه الحلاقة بحبنا إحنا إلى الله وإشنا الفقراء إليه شايف فسوف يأتي الله بقوم أول صفاته بإيه يحبهم يحبوهم, يحبوهم ويحبون اسمع الحديث اللي جاي دول الحديث ده جميل جدا يوديك قد إيه لما ربنا يحب عبده يحصل إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب كلانا فأحبه فيحبه جبريل أنا عايزة تتخيل أن في واحد قاعد في الجامعة دلوقتي ربنا بيحبه أو أحبه الآن تاب دلوقتي وتخيل أن الآن ينادى في السماء الله عز وجل يا جبريل إني أحب يطرح يقول مين خضرتك ولا خضرتك ولا مين ولا مين الله يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إنا الله يحب فلانا فأحبه شيء الحب شيء في العلاقة شيء إقبال عليه شيء منزلتك عنده لو أحبك يا أهل السنة إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السنة ثم يوضع له القبول الأرض كل ما هو الأرض كبر سبحان الله شيء اخوان احنا عايزين ننظر لقد ايه الله تبارك وتعالى رحيم بينا ويحد عباده ويكرمه اوه يا جماعة نتعمل مع ربنا علاقة خوف علاقة غرب علاقة نار احيانا لابن نأثر معها هذا لكن اصل العلاقة ايه اصل العلاقة حب وانظر كيف ان الله تبارك وتعالى اذا احب عدنا انا كان يكفي يا رب مش كم ممكن يا اخوان ربنا احب خلاص. ان الله يحب كل مخلص نعم ايه بنت يا جدو هي اني احب فلانا ليه انظر كيف يعلن الله تبارك وتعالى حبه لك في نتائج نفس الكشف فوق طبها دول انا بتحب ربنا قوي. ولي ولي ولي انت احسن يحكوا عليه يقولوا يا بقيت تعبان قوي والله راجع والله الله تبارك وتعالى يعلن في السماء دي علاقة عجيبه ده احنا بنقول كلام محتاجين فكر فيه ده موضوع كبير يا جبريل اني احب فلانا فاحبك حب الطريق جبريل وسيدنا جبريل كمان ما يقدرش يكتم حبه وينادي جبريل في السماء يا اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه شايف وبعدين مش يكون هذا الحب في السماء خلينا ينزل هذا الحب الى الارض وليرارهم ناس وليعلمهم ناس كيف يعلموه ثم طور يوضع لهم القبول في الأول يقبل إنه لا سبحان الله ولذلك تسمع في القرآن كثير أول إخواننا ربنا بيحب أصبحت كثير أول ما تستفوش منها إن الله يحب التوابين التوابين دولكنهم يأصوا أيوة وهو خلاص ربنا بيشبه يعني ربنا بيحب ويتحقق في الكلام اللي احنا لسه سبعينه ده أيوه يعني أنا ممكن أتوب دلوقتي دلوقتي ربنا فعلياءه يحبني أيوه بنفس القرآن إن الله يحب التواهين ومن كمان؟ ويحب المتطهبين ومن كمان؟ إن الله يحب المحسنين ومن كمان؟ إن الله يحب المتقين إن الله يحب المقسطين كل ذلك كل دي أطلاق إيه ده يعني عملية حب الله دي مش عملية وطائفة مخصوصة الأنبياء فقط أبداً انت ممكن دلوقتي بتوبة إلى الله من زنده مصر عليه يحبك الله تعالى فساعده طب اسمع الحديث اللي جاي دون وشيف ربنا لما بيشد عبد بيحصل يقول الله تعالى في الحديث القدسي من عَادَ لي وَلِيًّا فقد أَذَمْتُهُ بِالْحَوْرِبِ ما معنى تاني؟ مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا يعني ايه وليًّا؟ يعني لازم هل الكلمة دي مقصورة على واحد يكون ضريح أو واحد يكون يعني الناس اللي يقولوا عليهم بالإنماس وأولياء الله صلحين أبداً الولي ممكن تكون حضرتك وممكن يكون أنت الولي ممكن يكون شاب قاعد بنا لنبه صدر جنس ومتشير وقاعد حد شبخينا من ذا وليه يعني مين هم الوليه ان ايه اضحى قالا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مين هم الذين امنوا وكانوا يستقنون هم دول الاولياء بس لكم نفاكرين الاولياء عقل كده هم دول الاولياء تؤمن وستستق الله يعني ايه لا يعني ما عملش ولا يعني يبقى الغالب على حياتك إنك بتدور على طاعه الله وتنكم عطيه الله كنت كده اللي يعاديك يحكمه ايه يعلن ربنا الحرب عليه بص الحب قد ايه تخيل لما ربنا بيقول اعلمكم الحرب على اللي يعادي فلان الفلانيه او فلان الفلاني تخيل لو امراه صالحة فقية نقيه وبدها اذيها يعلن عليه الحرب من الله عز وجل في تغيير بدايات الحب احنا جايين النهارده نؤكد يا جماعه بصوا للعلاقه على انها حب العلاقة علاقه حب قبل ما تكون علاقة اوامر وتكليف من عاد وليا فقد اذلته بالحرب طب ازاي وقلنا الاوامر ليك يا رب لقيت الحديث بقى صنا وما تقرب الي عبدي عايز اخش عن ان الاوليه طيب قرب بقى قرب تبقى ليه ازاي؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحد إلي من ما عليه وعليه فقرب عليك ايه؟ طلوات خمسة ايه هو عم أدخل الطلوات الخمسة اضحف اللي تبقى ليه يلا خش ان انت تبقى يعني يعلم الله طبعا تعالى عليه حبا ازاي؟ وما كل ما الي عبدي بشيء احب الى المهمه استغربته عليه عليك بالصراحه اه انت الله الموضوع بسيط يا الموضوع ممكن شابه صغيره عندها 16 سنه قاعده هنا ورا لوحدها او ما بتنفعش تيجي وبتطلع هذا الكلام في شريط كل ولي لله عليه افضل الجن الموضوع ترغي بعيب تعمل إيه تحافظ على صرايحنا حفظت على خلصة حفظت على حجابها حفظت على كذا كل الفرائض ليس ما نتكلم في السنة لك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اتقربته عليه كم من فريق الحديث معرفة ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافر حتى أحبه عملت الفرائض خلطت الفرائض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 كملت إقبالك على الله تبارك وتعالى لكن عشان توصل منزلة المحبة احنا بنتكلم من هذا منزلة طب الله لما خلط فرالتك وكملت السنن ولا يزال لا يزال دي بقى كل واحدة وشفرته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يصل يومي يتوب واحد يمشي كده الواحد فقير على قد على قد إمكانياته يبتسم في وجه واحد يوسع لواحد في المسجد عشان يقعد جنبه ويقول كلمه بسيطه يتقي لك موقف يغض بصره ولا يزال عبدا يتقرب الي بالنوافل حتى روحه فإذا احببته اسمع بقى لو ربنا حبك هيحصل ايه انظر بريء الحب عند الله بيعمل إيه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمعه لي. ما يسمعكش إلا الحلال الجميل. ولو سنعت حرام يطلع من وزنك عطوص ولو ما طلعوش من وزنك يخليك تستفيد منه إنما تعرف أخطاء الظلمين إيشه ما تقلبهاش كنت سمعه الذي يسمعه لي. وبطره الذي يخسره تخيل لما ربنا يبقى عنيك من يشوف لها يبقى أعرف نتكلم على حب جدير يا شباب يا مضيعتوا يا بنات يا مضيعتوا حياتكم في البحث عن حب وابني مش هتوصميلوا إلا لو كنتي في الحلالة في جواز بقالك عشر سنين بتدوّي على حب شاب غفل بيك وغفل بيكي عن حب ذا لحب الله عز وجل نسكيني اللي غفلت عن معرفة الله حق المعرفة فيه. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يقتش بها ورغله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطي لا منه ولئني استعاد بي لأعيذ منه إيه رجبك شايف الغرجة الحب وقل وغاية سنة شايف العلاقة ممكن تكون جميلة لأي رجبك اسمع الحديث الخدسي لأنا لأ بقوله سير الحقيقة لكنه هو جميل جدا يحسسك أبدأ إيه ممكن ربنا يحبك إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد وغيري أرزق ويشكر تولي خيري إلى العباد نازل وشروهم إلي طاعب أتوذد إليهم برحمتي وأنا الغني عنهم ويتضغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي أهل ذكري أهل مجالتتي فمن أراد أن يجانسني فليبقني. أهل طاعتي، أهل محبتي، أهل طاعتي، أهل محبتي، أهل معصيتي لا أخلفهم من رحمتي. انسابوا إلي فأنا حبيدهم. شوف كلمة الطاعتي بالظبط. من أتاني منهم سائدا ترقيته من بعيد. ومن أعرض عني لقيته من قريب أقول لهم أين تذهب أنا كرب سواني الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد والسيئة عندي بمثلها وأعفو وعزتي وجلالي لو اتغفرون منها لغفرتها لهم. آه، شفت الخبر، شفت الكلام. ولذلك الألباب يقولك كلمة جميلة قوي يقولك ليس العجب مش العجب ليس العجيب في عبد يتودد إلى سيده لكن العجب كل العجب في ملك يتودد إلى عبيده صح ولا لا. مش العجيب بس يتودد لسيده لكن بس الظاهر ده هو العجيب العجيب إن الملك يبحث عن ود عبيده ويتودد إلى عبيده سبحان الله تشاهد الله صلى الله تعالى بالله عليك بقى تستخفر بعد كيلة تستخفر لفكة شايف يحبك أديه شايف الحب عامل ازاي طب اسمع الحديث دول يوريك أديه من الحب والقرب من تقرب إلي شبرا أنا عارف إنه انت حضرين للحديث دي لكن جمعانها وربعبها يوريك أدي إيه ممكن ربنا مش ممكن أدي إيه ربنا بالشب دائده إلي. ويتوزد إليهم من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا اسمع كلمة هرولا كده هرولا من الله عز وجل أنت متخيل هرولا من مين على مين هرولا خليق الجلال معاذ الله أن نشبه أم جسمه لكن انظر إلى الأمر الله في عيائه إنت تتوي لي يا مسكينة وإنت الله هستطلب ولا ونأتيك ولا إنت مين؟ ده النبي بيقولك ما السماء الجولة في السماء الثانية إلا كحبة في صحراء والثالية في الثالثة حبة في صحراء والسلسة في الرابعة والربعة في الخمسة والثالثة في السبعة حبة في صحراء ولا الثلاء السابعة في عرش الرحمن إلا كحبة في صحراء. ولا العرش في كث الرحمن إلا كحبة في الصحراء. انت فين حجمك قد إيه ومع ذلك يقول لك يتودت إلي من تقرب إلي زراعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولا طب اسمع برضو قد إيه هو يحبك يتنزل ربنا تبارك وتعالى تنبيلاً يريقوا بجلاله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل. اللي إنا بنتقنين فيه ده إخوان عارفينه أو ده اللي بيبقى فيه عادة الولاده والبنات مستنين أهليه يناموا عشان يفتحوا قناة طبقية فيها معصية أو إنترنتي تكلموا فيه محدش شايفهم أو تليفون يتعامل فيه حرام الوقت ده اللي بتكتب فيه المعاصي أو النوم يتنزل ربنا سبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ينادي هل من تائب فأسوه عليه؟ هل من يختصر فأقصر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ حالة تكفزه يقول النبي وذلك كل ليلة يعني إيه وذلك كل ليلة؟ يعني لو تضلت يا بني آدم سنين طويلة شهور و ايام غسلين عن ربنا لو اعطل عمر كله كل البشرية في الوقت ده غسل عن ربنا لن يتوقف الله تبارك تعالى عن النزول كل ليلة يعرض الثوجة والمعصرة وقضاء الحوائد سبحانه الله تعالى عناقة جميلة ربنا تبارك تعالى يريد اليمشي هذه العلاقة لكلها محارب بينه وبين العبيد الفقراء المعرضين اسمع شوف الله توضّح على كيف يمشي هذه العلاقة يقول الله في الحديث الخصوصي قسمت الصلاة بيني وبين عبد قسمين طب إلى اسمع فإذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد ماذا انت العلاقة؟ ما تقول ولا تحيد انت حجمك قد ايه؟ لكن انت تقول الحمد لله العلاقة مسلمة يرد عليك انت اصلا بتقرأ الفتحة لما انت غافل ده بتطيرها السرعة عشان عايز تخلص الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي شايف ايه انت قولت كله؟ ولذلك أحد السابعين يقول لك أحب وأنا أقرأ الفاتحة أن أتمهل لأتخيم لد رب ربي تخبروني مطلعين إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما تألي إيهي مينت إيه تقسيم الصلاة وليه ليه قسمت الصلاة بيننا وغين الله عز وجل إيه الهدف ولذلك سيدنا علي بنقل طالب لما فهم العلاقة دي فهم ان في علاقة حب، ان العملية مش عملية فأم صوله وأم ذكه فهم ان العملية علاقة حب، فبصوا سيدنا علي بنقل طالب يقول لك إيه لو قيل لي يوم القيامة سنجعل حسابك لأبيك وأمك لرقب إيه بقيت لو تقالك يوم القيامة هنخلي للحظة أبوك و بس الحمد لله برحي تعالي عن لا بصدق معالي سهم العلاقة إزاي لو قيل لي يوم القيامة فنجعل حتابك لأبيك و أمك لربط ليه؟ لأن الله أرحم بي من أبي و هو يحفظ لي هو سيبقى أرحم من أبي و أمي يا جماعة هي علاقة حب الله تضرع تعالى بيكلمنا عنها بآيات وأعادتك دير نعلك تسألني طب وليه كل الحب ده انا هضرب لك مثال عشان تفهم ليه كل الحب ده اللي بيعني فينا حاجة بايده بيحبها ولا اللي كتب قصة وانتشرت بيحبها ولا لا دي بيبقى متعلق ب بتاعته مش كده اللي مولع بك بيحبهم قوي ليه دول بيصوعوا بالحته مني كل واحد عمل حاجة انت شيء اللي بنى شركه اللي بنى مصنع بيبقى مرتبط بيها دي بتاعتي أنا اللي عملتها اسمع بقى يقول الله تعالى عشان تعرف ليه كل الحب ده بيقول لما رفض أن يسجد لآدم قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إحلاقة قريبة جدا انتظر ف... آدم أبوك خلق بيدي يقول الله تعالى فإذا ثويته ونفعت فيهن الروفين تقاعوا له الفاسدين العلاقه وقيبه يا اخونا احنا لازم نبقى فاهمين درجات العلاقه دي يعني. طيب خلينا اسالك واقول لك طب ايه دليل حب الله لعبده ايه دليل ان ربنا بيحبنا هتقول لي الات الحديث اللي احنا قلناها الات الحديث اللي احنا قلناها ده انا عشان اكد لك ان ربنا بيحبنا انا بقول السؤال ده ليه ايه دليل حب ربنا للعبد ناس كتير بيقول لك انا بحب ربنا لكن كلامه ده أنا قلبي بينه وبين ربنا حرام بتطلق يا والله الحياة أنا أرطل لكن الحياة قلبي عمرا بالإيمان وهو بيعيش يعيش أي حاجة. كل الناس بتدعي حب الله عز وجل كلام لكن الله تبارك وتعالى لما يكلمنا عن حب لينا لازم الكلام يبقى عملي يعني لما نقول إيه دلائل حب ربنا للعبد اسمعوا بقى واحد من دلائل حب ربنا لينا عدم تعجيل الأخور عدم تعجيل العقوبة ما يعقدك في السرعة ليه؟ لعلك تكون العلباء يقولك إن ملك الشمال إذا هممت بحثة بسيئة لا يكونها إنما يؤخرك ساعة لعلك تكون أما ملك الحثة ده تأول مصنفق بالحثة من جذبها على طريق مفيش تعجيل للعقوبة ليه؟ من دلائل شب كلام عملي من زينا بتحب ربنا والخلاص ما يعجلش العقوبة يقول الله تبارك تعالى وربك الغفور ذو الرحمه وربك الغفور ذو الرحنة. لو اخرهم بما كتب لعجل لهم العذاب لكن لا الله تبارك تعالى ما عملش معانا كده لذلك بيت شعر جميل جدا يقول لك على الله تبارك تعالى من كان في سخطه محسن فكيف يكون إذا كان راضيا اللي هو لما بيبقى راضي بيبقى محسن فكيف بيولدي سبحانه وتعالى من دلائل رضى الله ومن دلائل حب الله لعباده عدم تعجيل العقوبة من دلائل حب الله لعباده قبول التوبه غافر الذنب وقابل التوب سواء من دلائل حب ريك قبول توبتك ببساطه شوف الايه ومن يغفر الذنبا الا الله ليك حد ثاني يغفر لكم ليك حد ثاني يرحمكم من دلائل حب الله للعبد ان الحسنه ب10 امثالها صح واللي سيئه ضعف طب واللي همت حسنه ما عملهاش بتكتب له حسنه عشان نواها طب واللي همت سيئه وما عملهاش انتوا بتخليه يقول لنا يعني إحنا لو بنتكلم على العدل العدل ان الحسنه تاخد والسيئة والسيئه تاخد لكن ليه معطر حفلتها إلا تضغمها الضعف إلى أبعض كثيرة أليس هذا دليل حفظ؟ أليس هذا دليل من نحبة الله تبارك وتعالى لنا؟ وبعدين بص أكبر دليل عملي قد إيه ربنا بيشبنا أنه يدي ثواب كبير على حاجات صغيرة قوي زي إيه؟ صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الصادمة ليه؟ يخلنا مش دليل شبه؟ ازاي خلنا نبقى نتعامل مع ربنا؟ يحبنا ويكرمنا كل هذا الفرع وتكون ضد إساءة انت بتقول جرؤك انا بحب ربنا نمطر في أعمالنا ما نلاقيش أي دليل على حب ربنا لكن ربنا فدرك وتعالى لما يقول يحبهم يقول لك صوم يوم واحد أخفر لك سنة ماضية وسنة قادمة صيام يوم عرفة صيام يوم عشراء مكفر سنة ماضية ليه؟ كل اللي عملته السنة التي تغفر دو سيوم يوم ايوة ليه؟ بيحبك عايز يخلدك مش عايز بخلك المال انا تفتحين اسمع يقول لك مثلا الطلوات الخمس مكفرات لما بينهم سوق صال يجب الخمس يتغفر الغيبة ومن المينة والحاجات اللي يقول حزن دي رمضان الى رمضان يغفر ما بينهما الجمعة الى الجمعة تكفر اللي بينها إيه, كل ده؟ ايه الرحمات دي ايه الحب دا كله العمرة الى العمرة كل دا يكفر اللي بينه يقول سبحان الله في يوم ميس مرة تاخد ألف حسنا حب ده مش ممكن يا يكون تعامل بعضل ده مش عمل في التعامل ده حب ده رحمة ازاي ترد على الكلام ده بإساءة أو بغفلة ازاي حضرتك منشغلة بالموضة والأذياء وتفلحة الشعر والصحاب عن اللي بيحبت كل هذا الحب يقولك من قالت سبحانه الله يلي عبدك في يوم اللي أتمرت غضر الظنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت لو عددها قد إيه؟ قد زبد البحر مين اللضيات اللي بيبقى على وش الموبة جاغل البيضة؟ تخيل البحر كما بيها كده؟ ساحل. كل مين اللضيات زودة؟ لو زنوبة تقد كده تتغسر بيه في موجة سبحان الله يا بحمد ليه؟ سبحان الله يقول لك الحمد لله لا النزان يعني اقول الحمد لله يكمل المجد بتاعي بالحسنات ايوه يا سيدي تبلأ اللذاء اخوالنا لما توقفوا في الحاجات دي تقول يعني طبنا ازاي زالوا عن ربنا كل ده ازاي يقول لك سحن الله رجل رحيم يرحمك مين قام من الليل فأيقظ زوجته فصولي ركعتين ايه سين بك انتم ونباتك تصولوا ركعتين ربنا رحمكم هايزا زيه خني لي فرق كبير على حجات تغيرها أليت هذا دليل حب أليت هذا يقول لك من قال كل يوم الصبح وبالليل ثلاث مرات رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وجب على الله أن يرضيه في ذلك اليوم يا مره يرضي أقولي اكتبك المردل من يردوك ثانية ربنا مدر يردين المردل أيضا اللي هي الخرطة بحرسائل الحجي يقول لك يقول لك اللي يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللي يقول لك الصبح الصفحة أصبحت بالله لا يضره شيء في ذلك اليوم واحدة واجب الله على الله يأجي الضير والتانية ما فيش حاجة بتضرك. اللي يقول أعوذ بكلمات الله التامات إن شاء الله خلق يؤمن من لبغة العقارب والحياة وكل ما يؤذيه ايه ده؟ ليه البساطة دي. دي؟ حب مسألة حب مسألة احنا مش راضين نقدرها مش مش, مش راضين نفسها من العلاقة مش عايزين نقلب من ربنا خطه وعجم كل الآية والحديث اللي انا بقوله تديك ببساطة كده من صلى عليا صلاة صلى الله عليه بها عشر سيقول الله على سبيبنا محمد يوم ربنا لن عشر مرات عشر رحمة من ربنا عليه عشان يقول الله المحمد على محمد طب اللي يقول عشر عثمية اللي يقول لي ألف بالبساطة, بالبساطة دي سبحان الله من اللي الناب وطلع ربنا يقول لك اللي يقول كل يوم السفة وبالليل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك لوار جايكو السفات وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع أعوذ بك إن شبهنا طبعاً يا جماعة قولوا أذكار الصباح والنساء الله يهديكم عشان تأخذوا الحاجات اللي يقول الدعاء ده كل يوم الصبح وبالليل فإن ناس في يومك فهو من أهل الجنة وإن ناس في ليلة فهو من أهل الجنة يعني كانوا بيقول لك قول دا أدخلت الجنة قول كل يوم وطبا لنفسك الجنة طب ان دا عينتين أليس كل ما سدر من دلائل الحب الله عز وجل من أدلة حب الله شايف الحب العملية مش الحب اللي بالكلام زي بتاعنا ده أنا قلبي عمران بالإنان سين يا عم الدليل عيد لما ربنا يبقى بيتعامل معنا بهذه الأدلة العملية واحنا كلنا في ناحية الكلام ويقول لك أنا قلبي عمران بالإنان ده أنا بعمل يقول لك الإيمان في القلب إيش فاعنا ربنا بيدلل على حبه لينا بحاجات عملية أما كان يكفي أن ربنا يقول لنا بحبكو وخلاص؟ خذ كل ده دليل محبة الله عز وجل من أدلة محبة الله عز وجل إن أسماء الله الحكمة اللي بتنرقص رحمته أكثر بكثير من أسماء الله الحكمة اللي بتذكر بوعيده وانتقامه شايف الأسماء اللي بتتكلم على رحمه الله عز وجل الرحمن الرحيم الغفور التواب العفو الرؤوف الودور ايه تاني. الحليم الصبور الله الكريم الشكور ها. كل دي كل دول ما يقصرش في قلبه بقدي ايه دي معاني حب، خب. قدي ايه دي معاني ود وأحيانا بتبتح القرآن تجي استرطاطين من دول جايين وعلى بعض اوعى تتكلم ان استرطاط دي كلها مترادثات دي كل دي بتدل على حب من ناحية معينة ازاي؟ يعني مثلا مع السبيل المثال تجد في الآية على الثاني سيدنا شعاية إن ربي رحيم ودود تبص على الآية دي تقول رحيم ودود لا ها فرق كبير ازاي؟ زي الفرق بالضبط بين الغني اللي بيقطع فقير والغني اللي بيقطع فضيق الفرق بين رحيم ودود زي اللي بيقطع فقير دي رحيم. واللي بيقع في فضيحه بيحبه دي الايه الودود يدي لك عشان انت غلبان والودود يدي لك عشان المحبه تبقى الله شايف الرحيم يدي لك عشان انت غلبان والودود يدي لك عشان المحبه تبقى الله شايف ان مربي رحيم ودود يمكن في ذهنك فكر فيها كده تقول كلاه ودود قوي يعني ايه ودود قوي يعني كل ما شفته كده يبقى حنين على اللي وعامل له طب ايه ده من اسماء الله الحكيم الودود الذي يتودد الى عباده فيغمرهم بعطفه تخيل فيغمرهم بعطفه بتحانه الله تعالى من دلائل حب يا إخواننا إن هو اللي يطلب مننا إننا نزعين عفل يطلب حوائزنا مش إحنا نحتجن فالنزعين فيقول صيب يعني أبقى جدكم ده هو اللي يقول لنا وقال ربكم ادعوني أستجد بحق شايف تبديل تبيل حب بالله عليك والنبي يقول لك من لم يسأل الله يغضب عليك هو عايز تبقيه بني آدم لما ضبه ضبه وما تنحى عليه يذهبوا ويتضيقوا والله كل ما تنحى عليه يحب <تصفيق> شوف الحديث اللي ريئي الله تعالى إن الله يحب الملحين في الدعاء ربنا يشج نيم إلا حوت في الدعاء كان سيد مطورس أحد التابعين يدعي يدعي يدعي يدعي ويناح يقول لهم لا قلشته لقضاء مسألة ولكن قولته لأنه يحب الإسحاب أنا ماليك عاصر الموضوعي. أنا ماليك عاصر بحيث أرد اللي هو يحب شاهدت حب الله عز وجل لنا يندلق له إن هو وشوف لما يقول لك أمن يجيب المقتر إبادة دعاه. مين غيره يجيب المقتر إبادة دعاه. وشوف لما النبي يقول لك إن الله حليم كريم يستحي. إذا رفع العبد إليه يديه يدعوه أن يردوهما صفر خائبتهم هيا يا خمي. كل ده ولسه مش نفدأ قد إيه ربنا بيحب عباده من ده لأ يصده إنه هو من عباده يعني إيه يصممهم أنا هقولك آيات سريعة كده تحس كده أن ربنا بيصممنا كتب ربكم على نفسه ورحمة تصممك أو لا؟ إِنَّ الله كَتَبَ تَكْفَلْ عَنْشِ إِنَّا رَحْمَتِي سَبَخَتْ غضبين. طب شوف الآية دي شوف إزاي بي صنّمت يريد الله بكم اليدسر ولا يريد بكم اليدسر طب شوف الآية اللي جاية والله يريد أن يتوب عليكم عايزين هنا يا رب عايز نتوب عليكم طب شوف الآية الجاية يريد الله أن يخفف عنكم ويوقف اضطر قام جميلة قوي الصحابة قال نار العين من غزل تبط حمال الله وعفك الله ورحمة وحب الله بإبادة الصحابة الحين من غزل نأكل لهم سبعين وسائدنا حمزة قتل والنبي جرح ودعبنين وحرسهم النفسية ومهارة وإزاي التدين دول يعني عملوا سينا كده مش لتدعين تعبنين وتنزل الآيات تبط الآيات نزلة بتقول ايه ولا تهنوا ما تبعليوش ولا تهنوا ولا, تهن. ولا تحذنوا وأنزموا الأعلان إن كنتم مؤمنين إن يمسدكم قرح لو كنتم تعورت شعية فقد نسل قول قول الله الكفرة إن يمسدكم قرح فقد نسل قول قرح مثله انت عارف اللي بيطبطب على واحد دي دي ما أنا متنقلش إذا كنت يمت تعورت ما بوك أنا متعور دي أنا بالبصد كيف شيرت وجهنا شيرت الآن إن يمسدكم قرح فقد نسل قول قرح مثله وكذلك الأيام ندولها بين الناس معلش حتى يجعلوك تغيب لا إله إلا الله سبحان الله في رحمته تدركوا بأن كدر حينها إزاي من دلائر رحمته من دلائر حبه ليك إنه أعبد الجنة نفسه بنفسه, بنفسه. أعددت لعباد يا, يا ما لا عين بأه ولا أدر نسمعك ولا على قلب حب الله تبارك وتعالى والعالم يجي فقال يقول لي طب اذا كان ربنا بيحبنا كل الحب ده فليه المصايب والبلايا ليه المصايب والبلايا ليه بيتبين ليه انا تعبان ليه بتعب ساعات ليه ليه ليه يا بتنك احيانا عشان يخليك ثقيق من المعصيه وده من حبه لي وبتنك أحيانا عشان يرفع درجتك في الجنة وده من حب لي ويبتليك أحياناً عشان يكفر عنك خطيئتك اللي دخلت النار وده من حبه ليك ويبتليك أحياناً عشان يفكرك بنعمة عليك لما خدها منك هتقول له فترجع تبتسم وتشكره وده من حبه ليك ويبتليك احيانا عشان تعرف حقيقه الدنيا فبتشتم الجنه والقاع ربنا وده من ليك ويبتليك أحياناً عشان يعلمك انك تصبر عن افعاله وارصاطه وحكمته وده بريد من حب ليك ويبتديك أحيانا علشان يحقق فيك انه يدخلك في الجنة من غير حساب. ازاي انما يوضف صابرون اجرهم بغير حساب. من, من حب ليك مش عايز يعرضك لوقت يوم القيامة بيحفتك ولا يرضى لك من حبه لك ان استشفى وتتعب في وقت القيامة وبالحل ايه؟ مين اللي يخش الجنة من غير كساب؟ اصابرون معلش اسعب في الجنة السفايا أنا عارف أنك تعبان. بس أنا عايز أدخلك الجنة من غير كساب إنما يوى يو تصابرون أجرام بغير حساب. كساب العبد تتعبك تصبر وترحمها وتحفظ عليها ومطلقها وتبقيها علشان عايز تلصب من غير حساب. اصبر زوج صعب بفعل فيك وسوى وسأ أصبر ونتعبين أصبر وحدنا بتنجش أصبري فلان عمل فلان نقل ونجب وهو وصي على الشباب أصبر حس السيارة فيها خمسين ولا مية ولا مية وخمسين إنما يوصف صابرون أجرهم بغير حساب وكانه يستليك لمصليك عشان يحسبك عشان عايز يدخلك الجنة وما يرضاش ليك إنك تخش الماضي. والله يا خلينا من حب ليك يبتميك شوية ويقلب الاتباء نعمه انظر معايا للأنبياء هذا نوح عليه السلام يستفزأ به ويضرب حتى يغشى عليه من كسرة الضيب لكن هي شوية أليلة أليلة بعمر الدنيا وينجو الفثينة ويهلك أعداده وهذا القليل إبراهيم عليه السلام يلقص النار يرهن أبيض لكن بعد قليل يكرم وينفع قدره في العالمين كل من استحب سيدنا إبراهيم وهذا الذبيح إسماعيل عليه السلام يتجع مستسلما للذبح لطاعة الله في العالمين وهذا يعقوب عليه السلام يبقى البطره يبقى البطره أزنا على الفراق على فراق يوسف لكن هي أوقات قليلة ويعود الحبيب يوسف ويرفع إليه بطره وهذا الكريم موسى عليه السلام يشتغل براعي الغلام عشر سنين عشان ربنا حيغطي بعد كده ويجعله كريم الله عز وجل وهذا عيسى بالأمس ستهب أمه العذراء بحملها فيه لكن بعد قليل يصير هو وأمه أعظم خلص الله عند الله وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالأمس يقال له اليتيم. ويبعد عنه الناس يتنه وميرضعت رضعه ويمرض من بلده والمهالدة تلاقيه في المعراج في أعلى مقام عند الله وتلاقيه داخل مكة يقول اذهبوا فأنتم الثلقات بيحب عباده ولا بأسه الرجل تعرضوا للمصائد بيحبوه نخل أعرف مين ربنا بيحب ديني اديني على ناس أعرف بيها حب الله لي من علامات خب الله للعبد ان هو يحميه من الدنيا يعني يحميه من الدنيا يعني ما يخليش الدنيا تسيطر ما يخليش الدنيا تسيطر عليه ما يبقاش ال24 ساعة من شيء الا الدنيا يفكروا من علامات خب الله للعبد كل من تلاقي نفسك خلال ال24 ساعة فاكر ربنا دي من علامات خب الله للعبد يقول النبي صلى الله عليه إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون ما إيضاكم الطعام والشراب تقافون عليه هذا الحديث رواه الحاجم ما الحديث يحميه يحب عليه يقول الحيا أحد السبعين إذا رأيت الله يؤتي العبد من الدنيا الكثير رغم معصية العبد فعلم أنه استدراج من الله عز وجل يستدرجه ليأخذوا طيب دي علامة من علامات حب الله تبارك وتعالى للعبد يخليه متدينه يعني يا جماعة بصراحة بقوا بقوا بقوا أو بكلام سهل قوي لو لقيت نفسك بتقبل على التدين حتى لو أنت لسه حيث قوي أنت لسه في أول الصريق لكن كل يوم بتقبل على التدين الخطوة دي من علامات حب الله يعني حتى أختينا اللي لسه ما تحجدتش لكن مشجز السكة ونوية خلاص تتقدمه بتتأذن بتتأذن مشيح صريح محبة الله عز وجل إيه ده حديث واضح جدا يقول النامين صلى الله عليه وسلم إن الله يأتي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب الدنيا بيجيها اللي يحبه لا يحبه ولا, ولا يعطي الدين إلا لمن يحب فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه في دون أحبه كده لقيت نفسك بتقبل على التدائم اعغطوا من دلائر حب الله احزا وجدش دي كويسة كلها يعني حاجة مبسرة جدا, جدا جدا جدا من دلائر حب الله او من علامات سعر سنونا ربنا بيحبك يخليك تتفقف في الدين برضه دي مثلا متدرجة زي تدائم يعني ايه تتعرف حاجة في الدين خلص يعني بلاطة بذير لقيت نفسك اتعلمت تجميله بقيت يبقى ربطاء القرآن دي من علامات حب الله للعبد لما ربنا يريد عبد حبه وخير يفنقهه دين في لك ما قلت لحبه حاجة من القرآن خفضت الجزء الثلاثين دي من دلائق حب الله للعبد ومن علامات حب ربنا ليك طب خفضت القرآن كله يوم خفضت الزرم خفضت ألا عمراء لأتي في محبة الله عز وجل من دلائق حب الله للعبد أنه يعلمك الرفق طب. الرفق يخليك حليب الشخصية العطبية اللي اتتخانع صغيرة وصديرة تقلت ان العلامة دي بعيدة شوية ليه جبت انا كمان دا من يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب اهل بيت ادخل عليهم الرفق كيف حقيق رقيق بالناس ما يعرفش يمسك الناس باهينه صحيح ان الله اذا احب اهل بيت ادخل عليهم الرفق الحديث صحيح من علانات حب الله للعبد سيفير الطاعة يحط الطاعة في الشك يقول لك يثاب المرء رغم أنتك الثاني يعني أنا مش عايز أنا كنت من أجاب مرء بالخلصة جلالين الزحمة استغلت بيوضعه الثلون سنة فلقيت كلام فاعجبني الكلام فاجئت المرء الثاني فظليت من عادي الساحل بالله العادي يستحلك سكك الطاعة طبط تلاقي واحد يتصل بيك أنا بس بوطيك من أنت لما تصل لك لعيش أتصل لعيش أو بططيك للفجر أو, أو, أو, أو, أو. يفتح لك تفك طب يا عليكم مش كلنا كده كلنا كل اللي هنا مش ديه الدليل ده العام؟ انا مش ده يصير للطاعة ان انا بقى العزينة وانتو مش ده يصير للطاعة ان انتو تيجوا هنا؟ والجمعية اللي فتحت هذا المكان مش ده يصير للطاعة ان ربنا يجعلوهم؟ انتو متخلين خلين ممكن ربنا يرضى عن الالاف دياً بانه يصدرهم وكلهم مصعدون؟ سبحان الله من علامات حب الله للعبد تعثير المعطية هتموتوا تعملوا معطه وحال ثاني <تصفيق> هو متعود على المواطنين في نفسهم مش هم في كل نوع يوسف لا اتصل مع الورث في البيت يقفل مثلا الفلنت عشان انت شفت الحاجات طبعا ما بتحب اكيد من اللي بيحصل انا بيشوف الحاجات اللي دي طبعا اكيد يعني كده نفس الثانيه اكيد طبعا طبعا يعني طبعا لانه ينفعش ما ينفعش يعني من علامات حب الله للعبد تأثير المعصية من علامات حب الله للعبد انه يموتك على العمل الصالح، يخلق بمصرحها والله يا اخوانا دي مهمة والله ناس بصورة على الصاعة وتموت على المعصية ده سيدنا مدخل بيقول لو ان احدى قدمي داخل الجنة والاخر خارجها ما تمنس شكرا انت متخيل؟ فأثمان احنا كلنا خايفين ولذلك كنت بتاعنا للمعصية خطمونا اوعى تنوت على معصوية احزة من دلائق حب الله للعبد انه يموتك على العمل الصارح حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عبتله قيل ما عبتله يا رسول الله على ذكرة كثير قوي سائل الصحابة يقولوا لغة طولة يعني ايش النبي؟ النبي أوتي من الفصاحة ومن يعني لغة العرب فصحى رهيلا فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بعض الكلمات اهل العرب والعرب مخلوق لا يعرفونه ايه يا رسول الله لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تربه في بابية بني ساعة كلمة لكن لغة النبي قوية جدا وجزيلة جدا فصحى رؤلون يعني ايه الكلمة دي مش عارسينه عثله قالوا ميا بياه من العثل يا جماعة ايه صح زي ما انت فكرت قالوا ما عثله يا رسول الله قال يوثقه للعمل الصالح بين يدي الأجله يوثقه للصالحة قبل من الأراضي يوثقه للعمل الصالح بين يدي الأجله حتى يرضى عنه جيرانه يعني يرضى عنه جيرانه يعني كل منك في أحبته أبن منه وفي جواية أخرى حتى يرضى عنه من حوله الحديث هذا هو الإمام الأحمد طيب أنا أخذ حتى عيدا أخذ من جيها وهي جميلة أولي ننابج لنك ربنا حبهما عشان سأعرف ربنا لو حبك حيعمل معك لو قلنا نماذج لربنا حبهم أول نموذج الذي قال مين؟ رسول صلى الله عليه وسلم ومش هتعرف يقول إيه ولا إيه فمش هقول للا حبه أعطله لما انقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم تمسكت تعرفين فتر الوحي فتر الوحي يعني توقف قيل توقف توقف ست شهور وقيل سنتين قيل أقوال كثيرة لكن الغالب من ستة تخيل في الصفر فينا الجديد اكثر بينزل على راس بدون سبب من برك حصل ايه غريب تخيل لو أنت ما كنت رجعت طويل وجع شديد وخوف شديد وربنا مش فاضي علني ربنا كبر ايه اللي حصل النبي صلى الله عليه وسلم مر بحاله شديده وبدات فرائس سعره الوحي ما عادش يجي لمحمد صلى الله عليه وسلم فبدأ يقول ودعك ربك يا محمد رب سابك لكن بقيت حب ربنا طبارك تعالى للنبي وتنزل الصورة وضحها والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما أصلاك معقول ربنا يسيرك معقول ربنا يودعك ما و... أنا مع الصورة دي يا ربنا يا شباعة شباك اللي يفهمها على حب ربنا للنبي ما ودعك ده لما وضحكوا بقيت صورةك ما ودعك ربك وما أصلاك إذا تفكر كده يا محمد ألم نجدك يكيباً سأوى إزاي تقول إن وضعك إن سناسي هو عمل معك إيه اليوم سرس مش إنت كثية فين سأوى وشوف كلمة آوى الناس بتروح بيرضع حمثاء وإيه البيت؟ ومين اللي أواك يا رسول الله الله سبحانه وتعالى وشوفوا الصورة بتنزل إيه بخص الجو اللي بتنزل الصورة وضوها الجو الرقيق اللي نزلي والليل إذا سجى حتى ربنا لما جاء يقسم أقسم بحدك من الليلة جميلة. مش الليل كله وظن الليل وخوف الليل الليل إذا سجى لما يبقى في كده النسمة الحلوة ويبقى ذاكن رقيق سبحان الله فبنى بالقسم والضحى والليل إذا سجى والأوتياء والأوقات الجميلة الحنينة الرقيقة اللي ربنا خلقها ما ودعك ربك وما خلالك تخيل لما ربنا يشيب وقت يقولوا الكلام ده تخيل الكلام ده من رب العالمين اللي رفونت والمراه عليه وسلم ألم يجدك يسيماً فقاوة؟ ووجدك غالماً فهداً؟ ووجدك عائلاً فأغنى، ميش هو اللي عمل معك اللي دول؟ شكت صورة الضحى؟ وبعدين مش كثاية؟ خلت صورة الضحى؟ تقوم تنزل الصورة اللي وراها ألم نشرح لك الطبيعة؟ شوف هو ووضعنا عنك ويلغت الذي أنصب ظهره. ورفعنا لك ذكرك بالغيث النهاردة بعد ألف و سنة بيت رسول الله لا يتوقف الزائرون أمامه ليل ونهار آلاف جايه من كل بلد عشان تسلم عليه وتقول لك السلام عليك يا رسول الله ورفعنا لك ذكرك فان على عترتي ما الحنان حدا مع الا على عترتي ادي نموذج شوف ربنا لما عبد الزايد طب أقول لك مثل ثاني على واحد ربنا حبه؟ لا واحدة عشان تستطيع ربك يا ثماني عشان ما يتسألني ماذا بعد كده من الإسلام بيحاول المرأة وبينظل المرأة أنها برجة تانية ما يبضي حكش علينا لما يتألنا كده ويسدكت على بناتنا السيدة الخديجة وهي بتموت بص حبة ربنا ينزل سيدنا جبريل من السماء يا محمد إن الله يقرأ خديجة السلام ربنا بيسلم على خديجة ويقول لك يا محمد بشر خديجة بقصر من قطب في الجنة قطب يعني لقلق بشر خديجة بقصر من قطب في الجنة لا صخب فيه ولا نصب لا فيه إزاعة بعد كيبه أدلا يا خديجة الله ايش يشبه يا كله طيب هي حسنون بعد كيلة وقتان صعب ومجاز مع هذا الكلام كله مين ينزل في جبريل من السماء عشان يبلغ هذه الرسالة عشان تعرفوا لما ربنا بيحب عبده بكريمه وابده ايه الكلام ده نازل عشان ما احنا عشان نعرف مقال صديدة ومقال من احب الله عز وجل اخونا ربنا بيحب عباده لما بيحبهم الحب شديد مين يفع الى المنازل دي ويدور على المنازل دي احنا البيضة فين عن العلاقة دي احنا ازاي جدين فيها؟ احنا ازاي مش عايزينها؟ ازاي بك؟ مالعيزين ايه؟ مالنسلس ايه ولا بندور على ايه؟ بص الى حب الله تبارك تعالى, تعالى لعبد زي عبد الله بن حرام مات عبد الله بن حرام شهيدا يوم واحد وجاء ابنه جابر ابن عبد الله بن حرام يقول وقد نسل الكفار بأبيه يقول فجئت اقول للصحابة دعوني انظر الى ابي وهم يمنعونني ان انظر اليه اتمثل به خيشين يشوفه فقال لهم النبي دعوه ينظر إلى أبيه فنظرت إلى أبي وقد مفتل به فجعلت أبكي، ثم أضع وجهي في كمي حط وجهي في كمي عيص فقال النبي يا بني، ابكهي أو لا تبكهي لا تزال الملائكة تظله بأجنحتها ثم نظر إلي وقال أبشر يا جابر فقلت بما يا رسول الله قال يا جابر ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحاً بغير حجاب، فقال له يا عبد تمنى عليه قل لي نفتك فقال يا رب خل العلاقة حي وإنه يا رب أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقاتل فأستن في سبيلك فقال الله عز وجل يا عبد الله إني كتبت عليه أنه إليها لا يرجعون ولكن سمن عليه خيب تبقوا لي ابنية ثلاثة فقال يا رب بلغ عمي أهل الدنيا وأصحابي في الدنيا ما أنا فيه من اللعين فأنذر الله تبارك وتعالى تكريما مترب من عباده ولا تحتبن الذين قفلوا في سبيل الله أنواكا بل أحياء عند ربهم الزخور. فرحين بنا آتاهم الله من خلفه ويستبشرون بالذين لمن الحقوهم من خلفهم ألا خَوْفٌ عليهم وَلَا هُمْ يحزنون. نماذج جميلة، لكن إحنا كمرح نالها بين نماذجنا. أنت وأنت في الجنة، ما منكم من أحد في الجنة إلا ولو حاضره ربه محاضرة. كل رجل ربك ربنا دخل في الجنة يقول له يا فلان يا فلان إني راض عنك فهل أمس راض عني معلشه يا خير ما الوقت يتقلت في الدنيا يعني ما مش هتتقل في الدنيا لكن يكفيك حب ويكفيك محبة وفور إنها تتقل لك في الجنة من الله لك مباشرة أنا راضي عنك إنت بقى راضي عنه تخيل أو يقول تمنى يا عبد واشتبي زي ما قال له عبد الله ابن حمام او يناديك باسمك زي ما نادى قضي ابن كعب او يقول لك اذهب يا عبد تدخل الجنة تدخلنا الحمد لله اذا كان الصحابة خبرت حاجات دي في الدنيا فالناس اللي علفت الله في الدنيا وحبت ربنا في الدنيا ولو بنقدر قليل هتشوف المحبة نية في الجنة انظر لمحبة الله لي في ما وصلت لغاية تيني لكن أجمل هذه المحبة لتتحقق الآن في أعدى اللي احنا أعدل هذه الحديث اللي بقوله كل إسباهم الثلاثة إن لله ملائف يأخون افترطان يلتمثون حلق الزكر فإذا وزدوا قوما يذكرون الله تنادوا فلهم إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم لو أولئك الثناء حديث حديث طويل ربنا يسأل فيه الملائكة كيف وجدتهم عبادنا؟ هي يقولوا، إن شاء الله هيقولوا كده في الوقت، إن شاء الله كلنا جايين عشان ربنا ما حدش جاي علشان اي حد ثاني، ما حدش جاي فرغ، ولا حدش جاي ضيع وقت، ولا حدش جاي لهدف آخر، كلنا جايين ربنا ان شاء الله، يا رب إلى عنا كلنا كده عشان يسأل الكلام ده الوقت عشان نعرف حب ربنا لنا ايه كيف وجدتهم عبادنا؟ وجدناهم يحمدونك ويفرحونك ربنا. وهل رأوني لا يا رب لم يرو فكيف لو رأوني لزاد لك حبًا وشوقًا ورapture فماذا صدور الجنة وهل رأوها لا يا رب فكيف لو رأوها لزادوا إليها شوقًا وطلبًا فمن يتعودون من النار وهل رأوها لا يا رب فكيف لو رأوها لزادوا إليها جذعًا وخوفًا وهربًا فيقول المولى الآن سبحان الله اشهدكم يا ملائكتي أنني قد رفضت إلى أمه عايزين أكثر من كده إيه محبة من الله عز وجل للكقراء المتاكين للبجنة إخواننا الزائق بالغاية كبارك تعالى زي ما الوجبات في لا تبأ من الوقوف على بابه ولو ترث يا سلام هو تبأ من الوقوف على باب الله ولو ترث لو لو جاءت للمعاك ثاني ما تتأمش من الوقوف على بابه ولا على الاعتذار ولو غدت ما تقصش الاعتذار أبداً فإن فتح الباب للمقبولين فادخل دخول المتطفلين شوف الكلام هذا دقيق شوف الكلام هذا رائد معذ فإذا فتح الباب للمقبولين للعداد ولقيت الغذ بتبقي أو بتقشع أو بتبعي فخش ترصيهم فادخل دخول المتطفلين واقتص إليه يدك وَقُلْ لَهُ مِكْتِينٍ فَتَطَبَّقْ عَلَيْسِ يعني أسأل الله تعالى أنه هو يقبل منا هذا الكلام سأصنعنا نستفق قبل ما نجعي على واجب أسبوعين نحاول نعمله منثبه واجب الأسبوع نقول كده يعني عشان نطلع بحاجة عملية أنا خايت نتكلم كلامه ومنثثه دعوني نقول واجب الأسبوع ده المخفض على صوات التشفى قبل الإمكان المحفظة على صلاة الفجر قبل الإمكاني نسأل بعض علينا الإجوار الجاي ونقول والد لي إني جلعينا يا ربنا لك الحمد كما يمدق الجلال والسفى وعظيم السلطان يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجول الأجودين يا رب العالمين يا وجود يا وجود يا كريم يا عفو يا رؤوف يا حنان يا منان يا قريب يا مجيب يا فنيع يا رقيب يا, يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحين يا أرحم الراحين يا, يا ربنا لك الحمد كل الحمد. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإنان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد أن بعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله لك الحمد، أنت غني في السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت غني في السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ولكن الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقائك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم طل على سيدنا محمد في الاولين. طل عليه في الاخرين. طل عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اصخنا من يديه الشريفة تشرفك منها مئة لا مضمع بعدها ابدا. اجمع بيننا وبينهم كما آمنا به ولم نرى. لا تفرق بيننا وبينه حتى تصخنا مضخلا. او ربنا حرضا. اللهم احينا على سنته. ترسنا على ملته. محشرنا تحت لوائه. اللهم انا حرمنا. صحبة الحبيب في الدنيا فلا تحرمنا صحبته في الجنة يا رب لم تقدر لنا أن نكون معه في الدنيا فأمن لنا أن نكون معه في الجنة يا رب يا رب نسألك أن نكون مع النبي في حوضه يا رب العالمين نستأملك في شفاعة النبي لنا يا رب العالمين اللهم نجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولا أصبره يا رب لن نره في الدنيا فتو يحفونا في الجنة اللهم فتو في الجنة اللهم إننا عبيده بنوا عبيده بنوا إنائك آباؤنا وأجدادنا عبيده يا رب بنوا إنائك في يدك ماض فينا حكمه عدل فينا صباؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته لكتابك أو علمته أحد من خلقت أو استأذنت به في علم الغيب عندك. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور قلوبنا وذهاب همومنا وهمومنا ذكرنا من القرآننا نسينا علمنا مما جهينا رزقنا خلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيت عنا يا رب تسمع كلامنا وترى مكاننا ولا يقصى عليك شيء من أمرنا نسألك مسألة المساكين سلي إليك ابتهان الضعفاء الأدلاء وندعوك دعاء العبدالقاء في الواجن الحزين ندعوك دعاء من كسر الظنور وعظم مصيبته وقلت كيلته وضعفت حركته ندعوك دعاء من اشتدت صاقته ندعوك دعاء الفقير الغريب المسكين الحزين ندعوك دعاء من, سي... من يعمل أنه سيقف بين يديك متسأل يا رحم الرحيم ليس لنا سواك يا رحم الرحيم ليس لنا سواك. الله اللهم إننا نستحي أما أن رضا كرمه بالمعاصي ونستحي يا رب أما نرد على ما تخدمه لنا من النعيم بالمعاصي نشكو إليك عينا نظرت بأمرك ثم نظرت إلى الحرام ونشكو إليك لسانا تكلم بأمرك ثم نفق بما يغضبه ونشكو إليك قلبا خلقته بيديك ثم فعل الحرام ورها عنك يا رب نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس أنصر رب العالمين أنت رب المستضعفين وأنصرنا إلى من تتركنا يا رب إلى من تتركنا يا رب إن لم يكن بك علينا غضب فلال بالي أرفع نختك وغضبك عنا أرفع نختك وغضبك عنا أرفع نختك وغضبك, وغضبك عنا يا رب يا ذا الجلال والإكرام نسألك حبك نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا من خيرك إلينا نازل وشغنا إليك فرعب يا من تتودد إلينا برحمتك ونتضغض إليك بالمعاصي يا من تمن علينا بالخيرات فنسيك يا من عطفت علينا فأسأنا فتوددت إلينا فأسأنا فرحمتنا فأزأنا فما زال الإحسان منك هابت والنساءة منا صاعبك اغسر لنا وارحمنا الان اغسر لنا وارحمنا الان. قد عرفنا قدرك يا كريم فانصر لنا. قد عرفنا عفوك يا رحيم فارحمنا يا كريم العفو نسألك العفو نسألك العفو عما بدر منا. اللهم انك عفو رفور كريم رحيم تحب العفو تعفو عنا تعفو عنا تعفو عنا اشملنا برحمتك اشملنا بعنايتك يا من وزعت رحمته السماوات والارض من للمساكين الا أن ارحم ضعفنا اجبر جسرنا يمن كتابنا يسر حسابنا تولى عمرنا اعكس رقابنا اعتق رقابنا أعتق رقابنا نجلا للناغر الحر الناز نسألك الجنة ونحن الجنة نسألك النور لوج식ك الكريم في الجنة نسعنا يا ربنا بالنور لوجيك الكريم في الجنة نسعنا يا ربنا بألز نزج في الجنة نسعنا بالنظر Jazz الكريم تجملنا بمُ apa بأرجك نتألك حبك نسألك حبك. اللهم انا نستغفرك لقلوب غفلت عنك وانت تغزقها. نستغفرك يا رب لبطون شبعت وانت تغزقها. نستغفرك لكلنا ما بدر منا. ارحمنا يا رب. اغفر لنا يا رب تبعنا يا رب اللهم بان هذه الالسنه دعوك الان فلا تعذبها لا تعذب الفنه دعك يا رب ولا تذق اسمك لا تعذب اعين بكت من خشيتك لا تعذب قلوبا احببتك ولو لنحضار لا تعذب المساكين يا رب ناصف على بادك الان وقد هجرناه طويلا نقف على بابك ونطرق الابواب ونقشع بين يديك ونذل الوجوه بين يديك ونحمي الظهور بين يديك ونقضع ونقشع ونذل وندعوك ان تضخمنا ان ترصغ لنا ان تتوب علينا لا من روعاتنا لا من روعاتنا اصطب عوراتنا اصبل ثوباتنا اصبل ثوباتنا, ثوباتنا ارحم شهداءنا ارحم خرج لاتنا خرج لاتنا خرج لاتنا خرجنا خطايا والذنوب ارشق ما مضى وكان نستغيث بك من ذنوبنا وخطايانا يا رب يا ذي الجلال والاكرام يا من كنت لحبيبك ولتوف يعطيك ربك فطربا يا رب ربه بدخول امته الجنة يا رب رب حبيبك المستفى وادخلنا الجنة يا رب ارحمنا لا وقينا بخلق المنكرات اعننا يا رب حبت الينا الايمان حبت إلينا الايمان وزينه في قلوبنا كره إلينا القفر والفزوق والعسيان اذ عنا من الراسلين نسألك بعزك وذلنا نسألك بقوتك وبعثنا نسألك بغناءك وبقرنا ان ترحمنا ان ترحمنا. أن ان تتوب علينا نعطم عليك لا رب من كان في مجلسنا هذا. مصرم على معصيه ان تتوب عليه الان. وان تمجيه منها الان. وان تخرجها من قلبه الان. فيعود لبيته سليما نقيا بقلب سليما خاليا منها. نخدم عليك أن تمرئنا من الكبائر والإصرار على الصغائر عليك أن تأخذ بأيدينا يا رب ليس لنا سواك كذرة المعاصي والشهوات ونحن الضعفات يا رب يا رب الشباب ارحم شباب المسلمين يا رب كلاب أمة حبيبك محلة الله وتسبوا الحر يا رب اهدهم يا رب لا يضير يا رب اكشى الشباب قمة حبيبتة يا رب يا رب هذا الشباب الذي بيننا الآل احبارهم يا رب احفر بناتنا يا رب سبتهم سبتهم لا يعودوا للمعاصي لا يعودوا الى المخلات لا يعودوا الى الكلات اهدهم يا رب يا رب تذبتهم يا رب خد بأيديهم اربط على قلوبهم تذبتهم لا تدين نحمس الصور عليهم بعد ابرزقتهم اياها نعود بك من السلب بعد العطاء نعود بك من السلب بعض العطاء يا رب نعود بك بعد هذه الذنوب وهذا الكشور ان يعود منا الى المعاصي والذنوب الكبيرة يا رب نور دربنا و من خلفنا وعن ايماننا وعن شمالنا ومن طرقنا ولا اعوذ بعظمتك ان نهتالا تحتنا احفظنا بالإسلام قايمين احفظنا بالإسلام قاعدين احفظنا بالإسلام راقدين اجعل في وجوهنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي علمنا نورا وناي منا نورا اجعل لنا نورا يا رب يا رب كلنا أعطاك وتسكرناك ونحن الآن أتيناك فهل فرض دعائناك يا رب يا من تستحي أن فرض يد عبيبك تسرا خائبتين يا من أمرتنا وقلت لنا أدعوني أستجب لكم يا رب بحقك كلامك العظيم في كتابك الكريم أدعوني أستجب لكم يا رب اتجب واصف لنا وارض يا رب ثبت كل من حضر لا يعود يا رب إلى المعاطي اذذر يا رب اربط على قلودهم ثبتهم احفظهم للزهر يا رب يا بن جلال يا الإكرام يا حنان يا ملنان ليس لنا إله سوى كنا جوود. يا من تحب الملحين في الدعاء نلأس عليك أن تغفر لنا وأن تذبنا وأن تذبتنا وأن ترحمنا وأن تنظر عنا يا ربنا استريث بك المسجد الاقصى نستريث بك المسجد الاقصى نستريث بك المسجد الاقصى اسقوا يا رب قدام المسلمين يا رب لا اسمنا ان وحق ولنا فيهم خططا طماطا في المسجد الاقصى والشهاده على اعتاب رب العالمين يا من في جيب المسجد الاقصى للمسلمين اللهم ان أن هذا الدعاء لا يضيع ربنا نسجد الأقصى إلينا ون علينا بطلاق فيه والغض لأعدائك منه يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء هذا دعاء المساكين هذا دعاء من ليس له سواك يا رب نوجأ إليه ونقف على الباب ونقرع الأبواب ونسخ الدخول المساكين المتقفهين يا رب يا رب إن كانت رحمتك للمحسنين فمن للمسيئين أمثالنا يا رب ارحم المسيئين ارحم المسيئين ارحم الضعفاء المساكين يا من تسمعنا الآن وترانا الآن وتنظر إلى قلوبنا الآن يا رب نسألك أن تقول لملائكتك الآن اشفت يا ملائكتي أن يقضر الصوت يا رب يا رب, يا رب استجب يا رب استجب واغفر لنا كلنا الآن محصينا ومسيئنا ضعيفنا وفرزنا عزيزنا وفقيرنا اغفر لنا أجمعين يا رب استجب